قيل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من ق ر ي ة نهلكناها فجاءها باسنا بيات نوهم قال فما كان د ع و ه م إ ذ جاء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 فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين ختلوا انفسهم بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يظلمون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 فكلا ََُ من ِْ حيث َْ شئتما َ ولا ََ تقربا ََْ هذه َِِ الشجره َََّ ة فتكونا ََُ من َِ الظالمين ََِِّ فوسوس ََََ لهما َُ الشيطان ََُّْ ليبدي ُِْ لهما ما ََُ ماوري َ أ ُِ عنهما ََُْ مِنْ سَوْرِ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 فلما ذاق الشجره بدتنهما سوءاتهما وطفقا, وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما أ لمنهكما ا ل ش ج ربنا ظلمنا ل ك انفسنا وان لم تغفر لنا وتبتلى علينا لنا وترحمنا لنكونن من قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع ا ل ا حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني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 خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إ ن ه لا يحب المسرفين قل من حرم د ي ن ه الله التي أ خ ر ج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين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 فلا يستقدمون يا بني آ د م إ م ا ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي يقصون عليكم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 من ا ف ت ر ى على الله كذب او كذب ب آ ي ا ت ه أ و ل ئ ك ي ن ا ل و ن نصيبهم من الكتاب حتى إ ذ ا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا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 والانس في النار كلما دخلت ا م ا ل ل ع ن ة اختها حتى إ ذ ا اداركوا فيها جميعا قال تخراهم ل أ و ل ا ه م ربنا أ و ل ئ ء يضلونا ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت موسوعه ا كان ل ك م ع ل ي ن ا من ف ض ل ف ذ و ي ا ل ع ذ ا ب ب م ا كنتم تكسبون إن ا ل ذ ذ ي ن ك ب و ا بآياتنا ا و س ت ك ب ر و ا عنها ل ا ت ت ف م ل ه م ب ولا يدخلون ا ل ج ن ة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم ا ل ق ي ا ق وكذلك نجزي المجرمين ل ه من م جهنم مهاد ومن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 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من, تحتهم تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي ه د ا ن ا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدينا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 أ ص ح ا ب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ف أ ذ ن موذن بينهم ا ل ل ع ن ة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم ب ل ا خ ر ه كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى واصحاب الجن أن س ل ا م عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا قالوا القوم وناداء بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صرفت مع رجال يعرفونهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أها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 فهل لنا من شفعاء ف ي ش ف ع و ا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خ س ر و ا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى, ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ا ل ش مسخرات والقمر والنجوم م س ب أ م ر أ ل ا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين وادعوا ربكم تضرعا و خ ف ي ة إ ن ه لا يحب المعتدين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 ح اسماء ب ا ثقالا ق ن ا ه لبلد ي ت ن به ا ا ل م ف أ خ ر ج ن ا به من ك ل ا ل ث م ر ا ت ك ذ ل ك نخرج ا ل ح و ن ى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 ذكروا من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه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 و ل ق ن اتيتموها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 أتكم بينه من ربكم هذه ن ا ق ة الله لكم ايه فذروها تاكل في أ ر ض الله ولا تمسوها بسوء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 صالحا مرسل من ربه قالوا إ ن ا بما أ ر س ل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنون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 أ خ ر ج و ه م من قريتكم إ ل ا أ ن قالوا أ خ ر ج و ه م من قريتكم إ ن هم اناس يتطهرون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 بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منامن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان طائفه منكم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 قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد اذ نجينا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها ا إ ل ربنا ك موسوعه ل ا ع ل ى الله ل ت و ك ن ا ر ب ن بيننا وبين قومنا ا افتح ا ب ل ح ق وأنت خ ي ر ا للعلوم ف ا ت الاسلاميه ش ع ب م ن ك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 ف ت و ل ي عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ى على قوم كافرين وما أ ر س ل ن ا في ق ر ي ة من نبي الله ولقد مكنا اهلها إ ل ا اخذنا اهلها فبدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم أ بغته وهم لا يشعرون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 افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الغافلون أ َ و َ ل َ م ْ يهد َِْ للذين َِ يرثون َ ا ل َ ر ْ ض َ من ِْ بعد َِْ أ َ ه ْ ل ِ ه َ ا أ َ لو َْ نشاء ََُ وصبناهم َََْ بذنوبهم ُُِِِْ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 فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي أ ن لا اقول على الله إلا الحق قد جئتكم ب ب ي ن ة من ربكم فارسل معي بني إ س ر ا ئ ي ل قال إ ن كنت جئت ب آ ي ه فات بها إ ن كنت من الصادقين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 من أرضكم فماذا تامرون قالوا أ ر ج ه و أ خ ا ه و أ ر س ل في المبائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا ق ا ل ن ا ل أ ج ر ا كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى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 و أ ل ق ي السحره ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى وهاوون قال فرعون آ م ن ت م به قبل أ ن آ ذ ن لكم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 قالوا إ ن ا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا أ ن ا منا بايات ربنا لما جاء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 والشاء من عباده ع ا ا و ل قبل ة ل م ت ق ق ي ن ان ل و ا أ من أن قبل تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ا ي ك و من عباده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 الحسنة قالوا لنا هذه و إ ن ت ط ب ه م س ي ئ ة يطيروا بموسى ومن معه أ ل ا إ ن م ا قالوا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 وتمت ك ل م ة ربك ا ل ح س ن على بني إ س ر ا ئ ي ل بما خ ب ر و ا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل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 واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم, يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 وقال موسى ل أ خ ي ه هاوون اخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وكلمه ربه قال رب أ ر ن ي إليك. قال لن تراني ولكن انظر ل الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسي صعقا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 فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين وكفى ابنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه ة وامر قومك يا خذوا ب أ ح ساريكم ن ه س أ دار الفاسقين ساصرف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنون وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي ت خ ذلك و س ب ي ذ ل بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 و آ م ن و ا إن ربك من ب ع د ه ا ل غ ف و ر ر ح ي م و ل م ا سكت ع م و م ا ل غ ض ب أخذ ل ل و ا ف ي ن س خ ت ه ا هدى ورحمة ل ل ذ ي ن ه م ل ر ر ب ه ه م ي ب و ن واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل واياه اتهلكنا بما فعل السفهاء من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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا إ ل ي ك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتي عشره اثباط نمما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست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 ا موسوعه النابلسي ا للعلوم ق الاسلاميه ن ع م ر ج ز اسماء من ا ل ب م ا ك ل ل و ا ي ظ ل ح و ن ى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 واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا م ع ذ ر ة الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به فنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين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 فخلف من بعدهم خلف و ر ث ا ل ك ت ا ب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا واياتهم عرض مثله ياخذوه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 واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم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 ا ذ ر ي ة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل الذي عليهم نبأ الذي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 ومن ََ يضلل ُ فاولئك ََ هم ُ ا ل ْ خ َ ا ِ ر ُ و ن َ ولقد َََ ذ َ ر َ أ ْ ن َ ا لجهنم ََََِّ كثيرا ًَِ من َِ الجن ِِّْ و َ ل ِ ن س ِ لهم َُْ قلوب ٌُُ لا َ يفقهون َََُْ بها َِ ولهم ََُ أ َ ع ْ ي ُ ن لا َ يبصرون ََُُِ بها َِ وَلَهُمُ اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أ و ل ئ ك كلا عامب ا ل ه م أ ض ل أ و ل ئ ك هم الغافلون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 يهدون بالحق وبه يعبدون والذين كذبوا بآياتنا اولم يتفكروا ل ذ ي ن ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا سنستدرجهم من ح ي ث ل ا ي ع ل م و ن و أ م ل ي لهم إن ك ر و م ت ي أ و ل م ي ت ف ك و ا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 موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ؤ م ن ن و و الذي خلقكم من ن ف س و ا ح د ة وجعل منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقل اتيتنا ل الله لئن د ع و ربهما صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتيهما صالحا جعلا له شركا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 ا ل ه د ى لا يتبعوكم سواء عليكم أ د ع و ت م ه م أ م انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم الصادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها أم, لهم أيدي يبطشون بها أم له بها أ م لهم أ ع ي ن يبصرون بها أ م لهم آ ذ ا ن يسمعون بها ق ل و د ع و ا شركاءكم ثم ك ي د و ن فلا ت ن ص و ن ا ل ل ه ا ل ذ ي نزل ا ل ك ت ت ا ب وهو و ي ل ى الحسنى ص ا ل ي والذين ي ن تدعون من دونه لا ت ط ي ع و نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم ولا ل إ الهدى لا يسمع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 إ ن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون